خُلِقَ خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِنْ ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصر وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا